فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوساق فإما منا بعد وإما فدا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 وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينه من ربه كمن زين له سوء عملي واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار فيها تريم طعمه وأنهار وأنهار من خمر اللذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومؤفرة من ربه كمن كمن هو خالد في النار وسقما ماء حميما فقطع أمعاهم ومنهم من يستمع إليك حتى إلى عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفاه أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتي يوم بعث؟ فقد جاء أشراؤها، فقد جاء أشراؤها، فإن لهم والله يعلم تقلبكم ومسواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم رب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 فَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا إِنَّ الَّذِينَ غَتَّدُوا عَلَى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 يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أَسْخَطَ الله وكرموا رضوالهم فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن الله ولو نشاء لرأينا كهم فلعرفتهم بسيماهم ولا في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولا حتى نعلم وَصَدُّوا عَلَى سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبِينَ لَهُمُ الْهُدَاءَ لِيَضُلُّ اللَّهُ لن الله شَيْئًا وَسَيُحْبِقُ فروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلي يوفر الله لهم فلا تهنو وتدعوا إلى السلام وأنتم الأعلون والله معكم ولا هي تركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا تتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكمها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضوانكم ها وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا